لجائهم لماتت معهم بين جنوبهم وإنما عراضوا بهذه المخاورات يدرج مذهبه ويعرف أن تلك ذلك وهم يعرفون فعلا لهم أن البيض علىها جميلة في قلب لأن البيض على قلب أكثر من السنة ويتمثلون في في بهذه المخاورات فهم يستريفون يرنض مدارهم الشيطان ويزينوا لجنب الإنسان فلذلك يستطيعون أن تدرج من هذه المخاورات ويذار جدء على هذه الشمع أن يسمعوه أو أن يصروا إليها فقال لي أخيرا والحمد لله إذن ودعا أن أبترت له لكشة ثلاثة التي استعطت معكم آخرها بالكتاب النهي عن مجارس آي الأواء قال لي إذن تأخرج هذه القناة من شيطان غزاء ولا حول لا قوة إلا بالله له قرنان عظيمان وهو لا يسأل. وإن البداء أحبه إلى المثل معك لأنه إذا أنا لا يكف كما قال فضيه العيالة رحمه الله فكلم الريض باه فكر في الأكر منه والردي أبو الريض باه كلم راه من الأكل في مثل ذلك النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دول ودي الساعة سمين خداها يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكادر ويكذب الخائن ويكذب ويؤسمن الخائر ويطول الألم ويأني فكر ويدغر والويدغر هو الرجل الكادر ويتكذب في فيه أمر العامة يا عاش الذي تفقد من البابة أمني يخرج مزاجة الحجة وإن هذا خزع الحجة يقص بعض الشعر من هنا من هنا حلقا ويترك لعب الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة الذي يدود قال بالشعر يخرقه كله أو يتركه كله فنهي عن خزع وخزع من شعار الكفار والنبي قال من رأنيكم منكرا الذي يغيره يقول فانا بيد يده وإن لم يسطح تجد إذا كان هذا قزع فلا يمكنش لأحد أن يحلق بعض رأسه ويطرق ولا, ولا, ولا يمكن له هؤية جائمة أن يحلق جائما لأن هذا هو شعار الخوارج فالنبي قال تشعر بهم يناهم تحلق لا يمكنهم تفلق بكينة لكن التحلق تسترواح أحديان مرئي أحدي عمر حلق في التبريد أحيانا هذا الشيء للنبي قال نحن نتحلق بكينة هؤلاء تحلق بكينة لا تجانها الكلير عمر في سبيل لو كنت لحلقة لضرب عروقها ثلاثة لأن سبب الخوارج بيموت الحلف قال إيش مناهم من التحليل من غير كما أو كمال كريمة من الخوارج آخر معقريها ولا من غيره يدل على جهل ما سلم أو حديث ما سلم أو حديث إيش مناهم التحليل لا سمع هذا قل على بعد على ذات العلماء إن الله قال لي أخذ شاه الله خير قالوا اتسمعوا في المجدس فقالوا لا يجب ان يتلنا ميزة تميزنا ان نفتلع اثناء اللقاء فوجد من نفسه لنفتل شرط اعتقاد ذلك من, من تكتير جلاعات المسلمين لا يستجيل فقال ما رأيكم لذلك فمعنا ان يشير احدنا اشارة فيعرفوا بها غيره فلم يتفقوا على ذلك وجعل كل رجل في المجلس يذكر إشارة على قدر المعرفة حتى سبحان الله ثم أدرت رجل آية يستمعون عنه قال إذن يكون لنا آية نعرف بك يخذك رؤوسنا فإذا كانت مغطاة وفعل أحدنا هكذا وكان مخلوق رأس تيما ليس عمره حج تيما غير أنه كذلك فاتفقوا على كل تحكيم وقد قال النبي قبرا يولدون يماهم. أستهل سبحان الله هذا أول يدل على جهنهم لأنهم كانوا يجرسونهم جيس العلم ألا أعرفوا أن هذه سينة لهم يرتدعوا بدلتهم على الحق لكن من جهنهم وفعوا بالسينة هذه لأنهم تبهانة بالسلة سبحان الله واحدوا نعم الويد والذي أغرى ابن بي دؤاد فلا يغريه بمذهب الاعتزال حتى صار معتززياً أو ذهنياً. يمكن يغريه خطب رعان، يغري المأمون. تعترف المأمون هذا بالهذا الباطل، ومع ذلك لم يفسقه ولم أحله. بل كان يرسم وقع له ويضع له لأنه أنجوي. لوثت ابن بدعات أو غيره أو غيره. لمن هو رأس الضلال، لمن هو رأس الحب ونجد طيب هذا المناسبة المناسبة النشط أقول الفرق بين النشط والإنفار الإنفار يكون سرًا شيء حصل في السر بين النشط بين الرجل بين لكن المنفر يظهر علانية في القزة ينفر علانية حتى الناس لا يقولوا في المجلس كان عاما لو كان هذا حطأ لأنكرف لكن لا يفعلوا الشيخ كما يفعلوا بالشيخة فروح يشهد كجلس المجلس في الكلوم جالس فلا يزورون الآن يقولون هذا جالس الشيخ كان جالس ما قرص هذه عادة الناس لا يتعلق الحديث الحديث يتعلقون اسمها التي توافق أهوائهم نعم التي توافق أهوائهم تعهدوا للمأثنة سبب العذاب كما ذكرت لكم بالأنش قال فجفل في قوله من جاية لما قولهم قائب وقياه في الرأي مخلوق. وهلكت فهلكت الأمة كيف يقول هلكت الأمة وقد روى مسلم في صحيحة من حديث هذه هريغة إلى قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه أهلكهم كيف في هلكت الأمة كربها يا رجل في والنبي يقول من قال أن الناس هلقوا فهو أهلتهم ماذا؟ نعم جواب إذا قالها تحرق ذلك فلا بأس لا عد ذلك بنفسه وزخرا عليهم إذا قالها تحرق ذلك تحذيرا لما وقع ذلك الناس المترس لفلا بأس فهذا بخلاف من يكون لها وياذا بالله اجدراعا له، لهم وإظهارا من دينه عليهم فقرا وطيولاء فهذا النجمين أنه إذا حذر وقال الله ظهر فيهم المنكر كما جاءت من نصر ومحمد وأن الله ظهر فيهم المنكر ولم يغيروه قوسة الله وعمهم بآذاب لآقاده أو كما قال صلى الله عليه وسلم وتبرك من وجوه وتزندقت من وجود نعم. الجندي هو الذي يسر الخفر، يسر المراقب، وهو يسر الخفر ويجر إفلاس المكان ويتحمل من السريعة كلها ويقول كل إفلاس حرام، غير مقبول بالسريعة. حلال، حرام، يعني يقول سبب العامية، بلا حلال بلا حرام، نعم، وتجرد من السريعة والحل منها. لا يرى عليه حرام ولا حلالة هو أنا حذر ويستكله ويرى التحرض من الشرائع عادت بيول الله تعال؟ ولا تأخذل ثوبته عند أهل عنده إذا أظهرها سيدته بالنسبة للسلطان هل دونها دون الرحمن إن الله يأخذل ثوبة على عبادة من جئة القفة وهذا ليس موضعه نكمل يتفرقه وفدعه من نجوه إلا من ثبت على قول رسول الله منهم لو كان مستثرة كنتي كنتي على مستثرة أمتي فمعني كلدي على جلال مستبعون لله كل واحدة لو كان على مستثرة أمان عليه فأطعابهم هم أهل السنة أهل الحديث الجماعة الذين يحكمون بسهل السلف الصالح رضا الله عليه أحد ولا وشعة وشعة وشعة وشعة ولم يفتي أحدا منهم ولم يجاعد أمرهم ووشعة ما وشعةهم ولم يرغب عن طريقتهم ومزادهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والممان الصحيح فقلجهم دينا وسترع ومستعابة فقال نظر مدينته الرسول بتقليدهم وفهم كتاب السنة على فهمهم تبتليه وكمكم قال النبي قال من كان على مهد ما أنا عليه وأصحابه كانوا الجماعة ثم قال يعلم أن النبين أننا هو بالتقليد في نفس الشقف لكن ننظف الله أولا أن النبين أننا هو بالتقليد التقليد هو حبور قوله غير كذلك أبون طول الغيب الغيب الخلجة لا يستطى التقليد من أخيبه قال تعالى قل هذا المسلمي أدعو إلى الله على بصيرها أنا من اتبعه أما أصحاب محمد فدفع أن تقلدهم. وهذا اتباع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مهن معنى عليه واع هذا فهذا اتباع أن تقتل بقول إنه ما هذا اتباع قال وستقليد الأصحاب محمد فإذا لم يحدث الصحاب النبي بقولهم تبزه تقلّفهم في ذهن النسوس فيقال يقال أن تقلّف ابن عباس في قولة الكفر دون كفر أو اتبعت النبي في ذهن الآية لأنه أمر لما ضيّن رجل مسلم على دون الصحابة وانت ديّنت على ذهن العباس لفعل ذهن الكفر لانت متبع حقيقة وليس مجرّة المقلب النبي أمر بإتباع الثلاث رضو الله تعالى عليهم. المتبذع الذي يقول إذا شهد الكاثر إذا حتى الكاثر غير منشر الله سواه، فجحد صبر الله كاثر ولا ليش هو كاثر؟ هذا هو المقلب للصحابة المتبذع للرسول هو الناجي. أما الذي يقول بلد ابن عبد الله الصابر هو كبر أكبر هذا متبذع. طارق طريق الصحابة لأنه ما قالوا بهذا، فلا يجد جد أو جد ما قالوا. قال الله تعالى ومشاكل الرسول لأجل ما تبينه له هدى ورسيل المؤمنين من له لا تولى نسوه جهنم شاءت مصرعة واعلم أن من قال اطف واعلم أن من قال نفسي بالقرآن مخلوق وهو مرتفق ومن شكث فلم يكن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهنم هكذا قال أحمد بن الحمد نعم هكذا قال أحمد بن الحمد لا الأكثر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إنهم من يعاتبونكم بعد تكرار اختلافات كثيرة، فياهم اختلاف الأمور، فإنها ضلال، وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعظوا عليها بالنواجد. قال: يعلم الا القارب الذي القرآن مخلوقها متهذب. السلف لم يكونوا مخلوق القرآن مخلوق. كبرائهم كلنا نحلف عند ردة سنته قال القرآن سلام الله. فإذا قمت. مخلوق كفر أنك تبدأ بناء السلف أنه كلام الله وظنه كفاته وبالأحاديث والآيات أدل على أنها كلام أنه كلام الله سبحانه وتعالى وإذا كنت نبي بالقرآن مخلوق فلقالها بعض أهل السنة لا تؤثر عليه الآن والقول قول الأنسب لأن هذا النفض مختلف يحتمل إذا كنت نفض بالقرآن مخلوق النفض وهو النطق بالأحرف المجموعة وهذا حق مخلوق ويحتمل أن يتنفض به وهو القرآن فلما كان الأمر مختلف وكان متعلق بالعقيدة حذر حذر بالبريعة فقالوا من قال ذلك ما ينتجع لأن السنة لا قالوا فلأنهم لي قالوا لجبهم ذلك إلا القول بخلف فرأة فتبت بذريء أهوات الظنى والذان فقال النبي كما روى ابن ماجه في السنة وحيره ما تقول أن القول اليوم تعتذر منه غدا أو إياك وما يعتذر له أيضا إذا كدأ الساحب السنة يقول تكون جفبي بالقرآن مطلوب يكون تقصد الرجل ومن المتلقر به وتحتاج الاعتبار والنبي حضرت له قول لتحقير الضيء منه مخاصر من الاعتقاد لأنه يجده لا فساده لا فساد الاعتقاد ومذنب بعد قول زعبه من هداه الله وربط القرآن أنه حقب كذا وحده حسنا هذا قول من تربط إذا قال رب القرآن جعل القرآن مربوح جعل مخلوق وقد قال ابن لما سمع رجل يقول يا رب القرآن يفهم الجلال فقال إن القرآن ليس بمرموض يعني تذهب لس ذات الله كلامه تذهب لس ذاته كالعلم مستمع فهذا كفه بالله كلما ورجعك فقال أنا أمني برب القرآن صاحب القرآن فقال لي سبحانك رب العزة أي صاحب العزة فنكون هذا الوحر اللي سمعه ابن عباس لا قال إيش هفتك أنت كانت ينكر على الإنسان للعباد إذا سمعنا نفكر ذلك فلا يجب أن تكون مجمد سلامي مختلف في المقال فهو جهل والذي يقول لا أكون مخلوط غير مخلوط لا إله إني الله هذا شاكل بالصفة عوض بالله أولا نبي يكفت السفة كالنبي يكفت ذاتك إذا لتشعر شك في الصفة أقول. أقول قال لا اقول كذانا اقول كذا او حتى لا يشك شكف فنقول ابتك الله لا تشكف فإذا كلمت يقول لك الله سميع لله لك من المتوقف سميع لله متوقف اتوقف عن شيء اثبتك الله ومسكه ارامي عليك عندما ينزل اعرامي كذلك الكلام هو ابتك من المسكه ركزك في الهو متوقف او حصول كذلك هو كذا لكذا هذي لا يتعذيه الشك الاغلاليون لذلك الكتاب لا ري في هدى للمستفيدين الذين يؤمنون بالغيب في الكتاب أنهم سلام الله فقول سلام الله ولا تقل بالسكت ولا بالتوقف هكذا قال من الأحمد الذي سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق له جهنم أو كذلك الذي سكت سواء سكت وهو أهل أو الذي سكت يقول أنا سات هذا سات بالصبر رحمه الله نحن راضون السنة يعني مستجليه قوي لكن هذا لا شك أنه قال له هيري من أحمد وقال وجهني وجهني طيب لا ما يبكر الله ما يبكر من يتكلم عن شقاتها طيب طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله سفرات الليلة <تصفيق> Oh <laughs>